وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ من قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَتْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَظْرُرُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذلك هو الظلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 أَللَّنْ يَنْصُرْهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعَ فَيَنْظُرَ هَلْ يَذْهَبُ نَكِيدُهُ مَا يَضُرُّ